يا المشامغ دخيل عليك كل فهم حجر نصيت تخبط وين خف من واتيك منيتي نتديها يا المشام يا الوشام وشم والفي شو شام غني في الكفي ترتب حروف الهجاء وصفين في مراتب بيها يا الوشام عمل أليف ألف ومياه من العربان وزوع قوية رفض الحال الوندية الباي البايو جابيها بيالوش عمل أليف ألف بسناد من عصبر حركة القياد وطبول درعف درعاد وخيول تشالي بيها عمل أليف ألف ملكوب خرجت للميدان حروب أهلها ما يرضى ويهرب كل الناس راعي ليها يا النشام تعمل قليل الف مقنين ام الحسن وطيار خرين حين ينقوا كل صوت حنين تهز الدنيا وما فيها يا النشام زين علي سلسل عابره وحضيها هي النشام وتهجت في يقبل بو معادي وديار حصن ديبان بالاسوار واعمل عزه تحضيها هي الوشام تعمل لك تاج مرصع الصعب كل كوكب منو يسطع القمر بالشمس تتبع بين الايام ولياليها هي الوشام تعمل لفته تاثن ووشام دايس سنجي كل ظلام طايح للوراء والقدام ميل مخب ركاسيها هي الوشام عملت الدين مجمع السين الغره الحاجب والعين والدياب المماصح مسكين طبع, حم. طبع حمور تخبيها هي الوشام خل عليل نسلسل عذرا وحضيها هي الوشام حلو وحلي منتحب قلوب ولاد علي سعدو مني ليباد مسلي عندها و تند تعبيها هي الوشام عمل الخا خال مورد عمري فوق الخد عمري فوق بيض الخد كل من شافو وقت الصد خاف من لحظه عينيها هي الوشام عمل خدال خلال العز منهم كل وطن ينهز جند الروم و الغز خاف من العدو يجليها هي الوشها